ما شاء الله نشهد ان السيد محمد كريم من الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد حبل حق <تصفيق> رسوله كان على الحسين حصنواً من الاحكام لما تتكلم عنه وهو صار مع يعني لعنى فكما ذكرنا أن إذا ترضى على القمارة ثم أراد أن يتطلق فندع ندع أخصيه أو ندعاً عليه الذين نتح عليه فإن أردت أخصيه أخصيه فقام ترجحه في الدرس السابق وارجو أن تسكتوه أو قادة من أرجو أن أو من ثم قلنا بأن نراجح من نتعى خصيه بعد أن أو عليه بعد أن نتح عليهما فإن وضوءه دائم فقدت ونكرنا على ذلك من الابر وهو فعل علي بن ابي طالب رضي الله عنه وذليل من النظر وهو قياس على مسحه الشعر او الرعب وحرقه بعد ذلك وايضا هناك قاعده ينبني عليها هذا الكون وهو ان شرعيه الطلاب وصحه الوضوء عفوا ان شرعيه الوضوء والتحرم مبني على دليل فلا يلتقط الا بالدليل وان لم يوجد الدليل على انتقام الوضوء في نفع القدسين فان هذا يدل على ان الوضوء يبقى صحيحا ولا يشتاق يتفرع عن هذا الحكم مثلا اذا ندع المسلم القدسين بعد ان نفتح عليهما قلنا هو بل يطلق. بل يطلق. يطلق. أو هل أنه هو لكن بعد أن يصبح يقول لهم يطرق يجب أن تقف فيه أم حديث يجب أن يفتح أجهما يفتح أجهما بعد ذلك؟ الصحيح انه لا يسعب أن يفتح المتح يمتعب المتح المسح إذا أدع المسلم وقصيه الذي ذيكي عليه عليك أنا أشوفكم أشوفكم فيها أنا لا أريد أن أشوفكم في واحدة أشوفكم ما أشوفكم فيها ما أشوفكم فيها أشوفكم فيها فأنا بالله لله بذلك لا تسعنا فأشتبته هذا الحكم مهم ويهمكم جميعا ويهم عنه إنسان كان ولازم تخصي على طهار بعد ذلك انتقض وضوء حان وقت صرات أو اراد أن يلقص كان الله وقرد نافيا فأخذ يتوضا ثم منتقع على قصير لأنه لم يدهما عمل طهار طهار تأكيد ولا يستمشي رأى أكثر يمتع خفشي وانتعاني هم يمتع خفشي يطلق نحن يطلقين شيء خالص ومثل على طهار نحن يمتعون يريد ما في جنة في جنة الحديث ولا يقابلوا على خطوة إلا هل لا أردت لأن النبخ انتقض هذا الرجل بعد أن نتعلم أخوة الله أنه نشوف اللي لا أعيش انتقض وردنا لرجالي ثم نبيتك أقصد وردنا لطهار انتقض رسوله أردنا أن يأخذ لفرسي نزع خصيلي دخل من جيد صلّا فعظمت الله على وضوءه، صلّا على أن تفضل خصيلي بعد أن على وضوضه الله هذا يجد ما منك لماذا؟ لأنه مدني يمتح على خصيلي من قبل فيجوز لهم مسألة أخرى لديك خصيلي على قهار ثم اراد ان يتوضا بعد ان انتهى من الوضوء على فمه بعد ما على فمه بعد اراد ان لأن المسحة تتبعها بنفعه مصر مصره الذي أو بنفعه مصره الذي نفح علينا أظهر أن تكون المسألة واضحة ونفح إلى المسألة الأخرى تشيرها مختلف تفضح حكم أو تنفح الماء على الخمار ثم أن هذا جائد فهو نفح المكلف على جسد من شاعر ثم على أو او فتح على عمامه مباشره فلا كله جائز بعض اخوانكم يسال ويقول اذا كان المسلم قد فتح على عمامته او المرأة قد فتحت على عمامها فهل ينفق منصب الاذنين هذه مساله نقول اخبرنا الله عنه ان لم عليه اللغه لماذا لا تشاهدون الناس على الوزغين تتحامل من أطريق أو وجوبه أو وجوبه في في وجوب نفسه الوزغين وهو الذي على الوزغين أو على شمالها ثم أو على فردوغين. وهذا هو يعني اسمحوا صاحب فيه والله من ان منفع على الرمي لا بد يكون مع التمثيل على ربنا هو تعالى عنه فكثير معنى بعض الحديث التي لم نعالج عليها وهو الحديث الواحد الثمانين حديث مالك عن ناس من عبد الله بن عمر قال السوفي و غيره الراوي عن عمر قال في مكان مخصص لهانا يعني مخصص للتجول فيه اعماله مره لانه اتى الى وقف السوق وزادته فان هذا يعني لا يشرع ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقضي الرجل حاجته في طريق ما فظاهر الله اعلم ان تبوذ في دم عمر انما كانت في مكان خاص لذلك قال ان عبد الله بن عمر بلى في السوق ثم توفى فغسل وجهه وذيله ومسح وجهه، ثم جرى لجنازة يطمن فيها عليها حين دخل المكتب فمسح على خفيه ثم طلع عليها. أتى جنازه رحمه الله تعالى بهذا الأمر عن عبد الله بن عمر في بيان بأن المسح يقوله عن حدث الله عليه. المسح يشرع ايضا عن حدث لان بعضهم قال انما يشرع الفتح لتجديد الوضوء فقط إذا يستهلكون له وضوء اذا اراد ان يجدد وضوءه يشرع له ان يفتح لكن اراد ان يبين بان الفتح يكون ايضا عن حدث يعني حتى من فخر وضوءه يشرع له ان يفتح على وقال رجلنا عن مالك عن سعيد عبد الله بن عقيس ويقال ابن قيس الاشعر التابعين وهو اصحاب من صغار التابعين انه قال رايت انس بن مالك اتى اباء فذل ما اتى فذل يؤكد ما قرره بان الفتح على الخبزين فما يكون بالنسبة للوضوء يكون عجماً من حدث وأنه يسرع المسر على التقصير حتى ولو كان عن حدث لذلك أنه جاء بعيد من ربع لأنه زال في انتقم الضوء ثم توقع فالوضوء هنا كان عن حدث كما بكثير من الآن قال عائز وانا سبتمائج أدعتما تبال ثم أُدي بوضوء ما توقع فغسل وجهه ويديه الى وفتح لربه وفتح على القسطين ثم جاء المسجد فقامها هذه كلها اخاه تدل على أن فتح على القسطين وقد فتحنا لا يجوز في هذا الباب ثم قال يحيى وسئل ذلك عقبه توقف وضوء الصلاه ثم لا قسطيه ثم لا ثم نزعهما ثم ربتهما في شيء اي يفسد الوضوء يعني اي يعدل هذا السؤال عن رجل توضأ وضوءا كاملا ثم بلل طرفيه بعد اجزاء طرفيه ف بلل وتجول ثم بعد ان بلل يعني انتقل الوضوء نزع عقب في طرحت الى في هذا السؤال نزع طرفيه وهو على غير ماء هذه المسألة عليه عليها ان من خدع قصفيه وقع على قيد تعارف فإن تعارفه تنتفق أو متحر ينتفق فإن متحر ينتفق فلنحن نستخدم أحرافه في التوقع ثم لديك قصفي حرقها ثم ذال ثم ندع قصفيه قال قيل أن يعني يعيد فقال الاندى خفلي ثم اليد وفر والتنسد لشيء وإنما يفتح عن خفلي أو وإنما يفتح عن خفلي من أدخل لشيء في خفلي وهما قاهرة ثاني بتخرجه فأما من أدخل لشيء في خفلي وهما غير قاهرة ثاني فلا فليفتح على خفلي هذة الفألة واضحة متفق عليها وهو ان من انتقل وضوءه ثم خلع خفيه اللذين لبسهما على طهاره فان المدح ينتقل في هذه الحاله يجب, يجب, يجب على المكلف ان يعيد الوضوء كاملا ويغسل رجليه ثم يلبس خفيه على وبعد ذلك يجوز له ان يمدح عليهما ثم نترى الحديث او الابرس الرابع قالوا لديه مالك عاجل متوضأ وعليه خصاه على خصيح حتى جسر روحه وطلع. قال ليمسح على خصيح ويوعدي الصلاه ولا يوعدي روحه هنا مسألة مصرى المسألة كما رجل التوضع. كان قد ذلك على قهار فلما فتح ارثه واذنيه ذهب مباشره ليصمده وانتهى ان يفتح على خفيه بعد ان فضل تذكر انه لم يفتح على خفيه لكن اعطاء الوضوء قد يعني بالشجر من فرائض الوضوء الموالاه وأن الرجل يمتاز أن يغطي عبره فيه ورقبه بحيث يجب أن يكون التي قبلها. وهذا في اوقات الهديدية بس في الحق السديد أو في الفرد السديد يقول اذا كان في البرن السديد إن كان في البرن أو حرق السديد إن تمر أن يمتح وجود الوزو إذا كنت هذا غير عدد الوقت والوضوء طعيب ولا الرجل لم يمتح على خصيه حتى فالله قالبنا على خصيه وفقنا أنه من خصيه ما أتمنى هذا يتعلم هذا الرجل قال على خصيه ونرى أو نتأخذ إلى الموال هذه النسيان تسقطوا بأمنيسيان النسيان هذا قالبنا أنه يمتح خصيه ثم ولا بعيد بل وضوء ثم بكر لأن النوالات الأخوالي يقولنا إحدى الممارسة لتسهد فيه وستهد فيه أن الاسلام اما ان يتاعد هذا حتى جمسك أعباء وضوءه فإنه يجب ان يستهدف الوضوء من جد يجب ثم بكر الغضر القامس والسلامة i don't think I know how to have ثم baby, who everything that فقال feed, who's set at the wall, but I don't even get a free, don't they offer Pak jestem na teraz dzieje, jestem na Amaha, na teraz dzieje w Smarionie. Kiedy teraz dzieje, eliptyczny powstanie bardzo dług. Kiedy na lód, to idę na lepsze. A teraz lód, to لماذا يقول لأن من المسجد يجد على طهارة وشرطه تنزلت على طهارة أن ما على طهارة التامة وهذا بجدد شيء وكذا بجدد أن يتمكن بأس إذن يكون تبتددهما طهار على طهارة التامة وعلى هذا ما يجدد الوقت يفتح بالعليل أن يجدع المثين ويتوضع من الجديد في شيء هذا تمام فتركه يذبح على الخفين هذا تمام مرتبه النفس على الخفين نعم الله اذن ان اعمل في المسح على الخفين قال حدثني يحيى المالك عن هشام بن عروه ان نرى ابا يمسح على الخفين قال وكان لا يزيد اذا مسح على الخفين على ان يمسح ظهرهنا ولا يمسح بطونهما هذا هو السنة بالمسك على الخطين واما غيره تلالة المسك فيه جليل وهو مسك باطن الخط تلك الدين الآخر الذي ذكرها الإمام مالك رحمه الله في مشروعيه المسح على باطن الخط وأضرق الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا دينا ومنهما فكان يرى سنبية المسح على باطن الخط لكن الثاني في السنة الحديد حديث علي فغير المغير وحديث المغيرة من شعبة فما في بلنا فيما ترى أن المتحق إنما يكون على ظهور القدمين وذكرنا أنه يعني عدد المكتب أن يمتحهما يعني في وقت واحد. وليس هناك الدليل طائل في المنش منحنا القدمين في وقت واحد. فإنما الله استثمارك ضواجنك وتصفاتك اما الفتح على فاطمه الخبز فلم يجد فيه دليل او شيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوع بل الثالث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا بحديث عزيزه المثيره ان الفتح على الخبزيه هي بدل ما يكون على الخبزه وعلى مفروع على مفروع بطولهما لا على بطولهما و اوقد علماء الله يستحقهم الله تعالى هذا الباب وهو باب عمل في الفتح على الخبزيه وهذا يدل بداله كبيره على أن الإنسان الثالث الله بيام الفيحة. بيام الفيحة. رحمه الله تعالى يمساله من الفيحة كما قال الحافظ عبد البطر قال هذا التبويض فيه بيان في الإنسان الثالث رحمه الله تعالى حينه ساق أثار أطول ثم تبين تجمية العمل يعني ساق أثار في أن المنح عرض تصفين جائع ثم بعد ذلك قام من بيان على سيحية من على الخفين والمعنى أو العمل من, من على الخفين قال وحدة من المال أنه متألة من شهاك من عن الملكة على الخفين جي سمو فأذقلت من شهاك الكثة تحت الخفين والمقرى توقف ثم آم قال يكيا قال المال. وأقول لشهاب أحد ما سمعت في كتب وهذا الذي رأيته امام يعني دينا ومذهبا لأن البحث على التكفي يكون على الحدود ويكون على الحدود وان البحث على الحدود واجب وان النفس على او على عنده وتفرع عن هذا الكلام عند ما في ذلك الله تعالى حيث قال من مسح ارسل المفسدون علىه لن يجزيه من مسح باطن المفسدون علىه يعني لو مسح الرجل ارسل المفسد ولم يفتح علىه قال لم يجزيه ويعيد ابدا يعني يعيد الصلاه ابدا فوق اخوانه نذهب الى ملايين اما من متح أبسل الخطو ولم يمتح أعداء اعتباره فإنه جالس بحضوه هذا المتح وطماته الضاخرة ويعيدها ابدا هذا الذي نقله فكيون وإبن الحبيب وهو المسؤول من أنمنا وأما لن متح ظهورا الخط عيد ولكن فذكر من قرآة أنه يعيد في الوقت الاستقلال يعيد في وقت الاستقلال أما أنه قال في الوقت يعيد وأن في الوقت يعيده الاستقلال نحن نقول فرأى أنه لا يعيد للأحمر جعله خلاص المحيط ولهذا لأن هو المسر على ظاهر القصر وعلى ظاهره هو أن يجعل في المذهب أن يجعل ظاهر اليد من جهة أطراف الأطادح في ظهورهما وباطح اليد اليسرى من, من تشتي الخطس من جهة وفي أن يستوعب الفتح من الباطح حتى يصل إلى موضع الضرب المتصدر بشيء وهما الكعب ان النفس على الصحيح مشروع بالاتمام والسنه واجماع الامم اجماع اهل السنه وله حد ولا ورحمه وله حد بالحداد ورحمه فانه يفتح على ظهور القدمين ولا يشرع نفسه على البطن فانه من كتب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بل ثبت نحو وهو امره بالمفتاح او غير القدمين دون النصر وايضا ان المفتاح على الخفين ينبغي او يجب ان يكون الرجل اذا اراد ان يفتح على لا لابد ان يكون على طهاره انسان مجماليه وليست ترابيه يعني يجب ان يكون بالقسوه لا تفتح شروطك اذا كان وجهك مستعبد فاراد ذلك إذا وجدنا هذا الموقف لنا يصعُل مكنته على في المسلمين لماذا لانه الأذلا الزيء على غير صاحب ماله وشرط النفس أن تكون صاحب ما جاء في المعرض صالح دة عن ماله أن عبد الله بن عمر كان إذا رأف ثم رجع فبنى ولم يتكلم قال واحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله بن عباس كان يرمح فيخرج فيغفر الدم ثم يرجع فيبني على ما قد قال واحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيده الجيدي انه راى سعيد بن المتيم راى فوه يصلي فأتى حجرة أمي سنمت زوجي يبيه صلى الله عليه وسلم فهديه ورؤيه فتوضى ثم رجع فبنى على ما تصلنا بجل الإمام المالك أحمد الله تعالى إلى خلصان مسألة من المسائل التي عدها بعض أبريك أيرم من نواقع الوضوء وهو الرعاق ويرضرون أيرم الخير ويقصونها الخيل على القران و على الخيل لاننا ذكرنا فيما سبق حديثا لهذا الباب وهو حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء ساغفر ثم توضا وظننت رضي الله عنه ان هذا تجد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي قبل لاهل النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا في ذلك الموضع أن مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر صدمة وضلا. وذكرنا في ذلك الموضع أن الحين لا يخلو، وأن مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الولو، فإنما يدل على الصعوبة وعلى الاستحلاف. والمعنى. ان المقاء يسن له ان يعيد الوضوء لان مجرد الفعل هذا من قواعد اصول الفقه ان مجرد الفعل لا يدل على الوضوء وإنما يدل على الاحداث جاء الى الله سبحانه وتعالى في هذا الباب ليذكر حكم الوعاء هل هو ناقل للوضوء ام ليس ناقلا للوضوء جهل الآثار التي ذكره الإمام مالك على أن روعة ناقب لله و العجيب أن مالك إنما ذكر هذه الآثار ليست على العكس لأن روعة ليس ناقب لله حيث ذكر ما جاء روعة روعة أكبر روعة يعفو تذكر يرفض وهو دام. الخارج من الام او هو تدفق الدفء الخارج من الام وهذا الرعاه والخيل ينقض الوضوء او لا يحفظ الوضوء الصحيح ان الرعاه والخيل لا يحفظ هذا الذي ذهب اليه الفقهاء السبعه فقهاء المدينه السبعه وهم الذين جمعهم احد في العلم حيث قال الى قينا من في علم سبعه ابطري روايتهم بل دل. روايتهم ليس عن علم خارجه فقل عبيد الله عبد الله ومرتون عاصم سعيد أبو ابو بكر وابن عب الله أبو عبد الله او عبد الرحمن العر سليمان هو يفاق هؤلاء او ذهب الفقراء السبع كلهم الى نحو الخير والرعاه لا ينتقد به الوضوء وإنما ينتقد الوضوء ارجو أن تنتبهوا انما يتقد الوضوء الخارج من السبيلين كل كل خارج من الجسم لا ينطق الوضوء الا اذا كان خارجا من السبيلين وهما القبول والكبر اما ما خرج من غير السبيل فانه لا ينقض الرهوب فاذا خرج السم في قبل الرجل او في قبول المراه فانه من الامس او الاذن او الشمس فانه لا ينقض وهذا لان المقتضي الذي دلت عليه الاحاديث يدل على اننا جاء أخطيس عليه لأنه نامل هو الذي يفتح عليه من نامل أما مكتباه ذلك أو مكتباه مكتبته الأبيل له فإنه لا يقول له أن نامل والمقصود أن الرعاة والخير لم يثقذ بالدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نقعده من نواقع قد يقول قائم لماذا ذكر الإمام المالي رحمه الله تعالى وهو لا يعتد بهذا وهو الرعاة الرعاق إحده إما أن لما أضعي لدينا قال أنه لا يستقل الوضوء إلا بالخارج من, من السبيلين أو النوم وألحق به لم تلقى وألحق به لم تلمعها. طبعا لبس المراه عندهم على اربعه اقسام يذكرها اصحابه المستقرات عندهم يقولونها اصد ووجدات و اخذ و لم يجد و وجدات و لم يجد و لم يجد و عندهم تنخفض في هذه الاقسام أربعة اما اصد ووجدات عندهم ينتقلوا حفظه اللذه و وجدها وقفد ولم تجد من صحب الوضوء حيثا لم يفتد ووجد شخص لم يفتدي بسا الوضوء حيثا من فبقى لا يتمث مع الوضوء وهو لم يفتد ولم يفتد إذا الإمام مارسا حيثا أفضل أن كل خارج من لا يستخدم ذلك كان من أو من أتحرك. لكن ذكر حديث عبدالله ابن عمر رضي الله أطاع عبدالله عمر أنه كان لي رعش إن فتوضع صلت فتوضع ثم رجع فبنى ولم يتكلم يقول الإمام الزجج رحيم الله في المسجد يقول أقل الإمام الآجم رحمه الله بسير ابن عمر به بناء في الرعاه ولم ياخذ بفعله في الوضوء لماذا لان الامام مالك رحمه الله حمل قول نافع انفرط فتوضا على الوضوء على اللغوي ولتعرف فرصته معنى لما اعتبر ان عبد الله بن عندما انفرط انفرط فبذل الدفن به خرج منه بالرعاه ولم تستطع الوضوء الكامل الشرعي الذي تحل به الصلاه قد يقول قائل لماذا هذا التكلف والاصل حمل الافاق على حقائقها الشرعيه الا بجليل يرد نقول الذي حمل مما على هذا هو ما في به بعد ذلك من اثر بن عباس رضي الله عنه الرفاق يحيى حدثني عن انه بلغ ان عبد الله بن كان يضعف او يعرف فيخرج فيرجع فيثبت فيخرج فيثبت وهذا قال اشابه او ذكر عندنا في لان المقصود بوضوء عبد الله انما هو الوضوء الفضلي وليس الوضوء الشرعي قال ثم يرجع فيبني على ما قدم ثم جاء بي امرئ سعيد بن من مسيد من طريق يزيد بن عبد الله بن قيس وهو ذو الكعبه سلمني ابو عبد الله الامدي ووثقوا ان سعيد وهو قد سنه سنه 200 الهجريه وهو محمد بن انه سعيدا من المسيد وهو من القعاله السبع راح ثوابه يطول فانا حجر ابن ابن سلمه في وجه الحجره ميمونه زوج النبي صلى الله عليه على وسلم قال في بوضوء فتوضا ثم رجع فبنى على ما افطر وحمل ايضا الوضوء على الوضوء الشرعي وهذا الذي ينبغي ان يحمل عليه لماذا يا اخواني لأنه لم كل في شيء من الأحاديث أجد المعاسب والبي من تواقع الوضوء وما ثبت من أقضي وهو المبضوط. لا يفراج عن هذا في إلا للدليل والدليل جيمون وياذا فرصة الله ولم يحفظه رعاً وأنقيت ابن رحمه نعم رأى أن من رأى أو طاقة فأخذ ماءً ورسّل فيه أو اجتهد إلى مكان أو أحر بمكان بحيث يبقى مستقبل فيه ومن يستذبعها عاماً فإذا فرقه بصر يعني إن احد تحفظناً فلو أن يرجع الحقار إن كان الماء من الجهة الخارسية لأرض او أو إن كان الماء في الجهة لأرض الله جاء فلو أن يخشي ما كان مكان يشيره فيمزل رعا ويرفع إلى فراته ويمزي على هذا يعني إذا كان يستطوره ثم جاءته الرعاة ساله ان يذهب الى المغتسل بشرط ان يرفع مستقبلا في ولا عليه ان يجحل سيفتز الورقه فليبقى ليستقبل في الله فيغسل الورقه فيخدع الى فيعود لكن الله يجي ويقبل بنارك على التاريخ الى لماذا ياخذ بها لانه ثبت عمن هم معروفون بشده التمسك بالسنه وهم عبد الله عمر وعبد الله بن رضي الله عنهما وايضا من التابعين كبيرهم وابناؤهم وثقتهم الكبير تعيشوا من المسيرين الان قال حدثني احد اعمالهم أن عبد الرحمن بن حرمدة أنبيي أن مطار رأيت سعيدا من تجد يخرج فيخرج سيل الدم حتى تتصب الطاعه من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يصاب ولا يغفر. قال محدثا عن مالك عن عبد الرحمن بن الزغلط أن مطار دلما من عند الله يخرج من أنفه الدم, الدم الدم حتى تتصب الطاعه ثم, ثم يزيله ثم يصلي ولا يتوب. هذا في أتبي في من ملأ الله تعالى يبين بأن الرعات غير ناقص بالوضوء. وفي هذا الباب يفرق الحنابلة بين كثير الدم وقليله، فقليلهم يقولون إنهم حجور. أما أن كثيرهم الرسول نهى عنهم أنهم يلمسوا الوضوء. لكن يذكرها بي بأن الرعات. ذكرنا أن الرعاة في المنظور أنه من ينهج بالجريء فأنه فقط عجل من المضب فمن يدعى فلا عليه أن يأتي فيه الثاني ذكر لمن يتقر عبد الرحمن بن حرنا وهو نعمد مثلنا في التكتير والتشبيل النوم وليس في الثاني هو عبد الرحمن ابن بن عمر ابن سنه ابو حمله البلدي صدوق ربما اخطأ مات ثلاثه حق واربعين وضعه وله في موقع مركبه احاديث عندما نقول صدوق ربما اخطأ هذا من ادنى مراتب الثبوت يعني ادنى مراتب باب الحديث حديثه حسنه وهذه مركبه يعني بين البعض وبين التوثير لكنها إنها أقرب إلى فهي في أدنى مرافق التوثيق. أما نحن إلى صدوق اليسر فهذه من اعلى مرافق البعض يعني أعلىها أقوان من جهة التوثيق وليس من جهة الرب فارى حدثني عن عبد المشاهد الحرمانه لانه قال اريد سعيدا من المسلم يرعب او يرعف لان الوجه المضمون وجه مذبوع واما على الكبس فانه قيادي لان فعل في الماضي اذا كانت عيده حق حقه فانه يكون في المضارع على يفعل وليس على يدخله وهذا قال في أولئة في الإعلامية في الأبعاد قالوا والمضارع من دعزة زعية عين الجوية وأولاد الجوية في المسارة في المسارة في الدولة في الدولة عين هذا المقدود إلى المالك بمتاحة دورية دهباء قالوا وفرحنا حق حقه غير أو يعني عينه مدامة يعني زمل إذا كانت عنده أو لا فإنه في المضارع يكون على يزعله وهذا أن يقال يبعك وليس يرعب هذا رأيس سعيدا من فيخرج ال منه في الدم حتى تستضم أطراف عهود الدم يعني تستضم أطراف عهود الدم ألا ولا يتوقع وسمنا عن الثاني في بما أنه هو فحمل هذا من ال ال ال الذي حمل التي حملت مالك على حمل الوضوء في الاثار السابقه الموضوع على الوضوء اللغوي وليس على الوضوء الشرعي بدليل ان السيد خرج منه حتى اقترب اقاربه وصلي صلبه ولا يتوفى وذكر اثار اخر عن عبد الرحمن بن أنه رأى في في أيضا. من عبد الله الدم حتى تقترب أطابعه ثم يسكينه والشكل هو الدم في الكذن حتى يجي هذا يعني معروف أنه يسكينه الدم لا أراد يعني الدم هكذا في حتى يجي قال ثم يسكينه ثم يبكينه ولا يبكينه. هذا هو الصحيح في هذا الناس وهو ان الرعاة لا يكون روضو وأن المسلم إله أفضله رعاة جزير فتله بيده واستمر بصراته أما إن استمر وداج منه الرعاة وانفضر منه الرعاة بحيث خشي أن يرزح ثوبه أو يرزح المكان الذي يطفل به لا أفضله أن يذهب إلى مستقر فيستسر انشط ان يقع تحت مرتبه ويرضي على صلاته ما كان قد طلى العمل في من هل العمل من غلب الدم الجبر قال حدثني يحيى احمد عند جابر بن عروه ابي ان المسور رضى من اكبره اخبره ان مرتقل على عمر بن الخطاب من الليله التي طلي فيها فايتى أمر من صلاه الصبح فقال عمر نعم ولا حظ لي لمن ترك الصلاه فصلى عمر وجوهه يتعب دمع تكررت مساله القراء في هذا الباب وهو كيف يعمل من غلبه اتمام من جورح او رعاه أن ان ال ال في الله يا رأي أن الدم نجد وكتب غيره من أهل العلم وإدامه على قول الصحيح أنه ليس من أجل فإنما أسه لا يجب وصرفه لا يجب بقوله أوثمه ستوح إن الله تعالى تكلم عن وذكر خطمة أثري الدم ثم قال الدم المنسوع وصحيح أن الدم ليس بمجم لكن على قول بانه نجس يذكر أن هذا الحديث وهو كذيب رؤى في المسققات حينما ننفع يذكر أن هذا الحديث اظن في من لا يرقر دمه ولا يطبع رؤىك أنه لا بد له من الصلاة في وقتها. إذا أيقنا أنه لا يقطع لا يقطع قلب صلوبه. لأن ما يفعلونه الزمن استمجد في المسجد استدلوا بحديث نمرة وغير من الأحاديث. لأن عمر صلى الله عليه وسلم أي ينفجر ويسيد بموه. فقال لو كان كمن استمتع الله به. لكن البيان الغالب ومن وافق يقولون حاله عمر كحاله من فيه ثلاث البول او الغائط او الريح أو الدم فاذا كان فيه ثلاث البول او الريح ريح او دم او غيره فانه يصفي يصفي ولو كان بوله يقصر ويصفي ولو كان لفه يقصر ويصلي ولو كان النبي بلا خروج منه قال فحاله عطاك لان الدمع لم يدعوه وهذا الاثر الذي طراه الامام النار رحمه الله تعالى هو منقطع هذا الحديث منقطع لماذا لان النسوه في المحرم الحديث أقول هذا الحديث دخل فيه المسور دخل ابو عبدالعساد هذا عمر بن نصار ربنا الله عنه، طعامه المجوسي يؤلع أبو يؤلع المجوس غناف المغيان وطعنا بسيطات السلم عندما طعنا حتى كان يستبدل يأخذ جدده من طبو الذي أحددها هذا المجوسي يرنبيه الذي يجبونها قبر يضع في ايام قد هذا الخبيب الجود أقول له له قبر يضع وصبت مره القاضي ويسمى الشجاع في الدم قبل هذا الخريف عاشق رمض يدل على وانهم هذا الرجل الخبيث لي يقضي على الخليفه عمر بن الخطاب الله عنه. يقول المسوى لانه جاء على بن الخطاب في البيت الذي اعلنت فيها جاء بناء عمر بن الخطاب اعلنت في سجل اعلنت في قرار الصبح وماذا من يومي يعني ما بدش له فكيف يقول أنه دخل على عمر في الخراب من الليل التي يصير فيها؟ ونا نسأل رفقنا هل شجر من الليل أم من النهار؟ هذا يدل على تل في العشب، وذهب المقره أو الصاع إلى أن الشجر من النهار، وأن النهار يدل على الشجر. في ممكن على هذه منها أن من ذهل عليه الجزء ووجب عليه الغضل جارب له أن يقتل بعد الفجر مباشره قبل أن يكتل جارب أن يكتل في الجزء يوم الجوم الجوم الجوم. و مَنْ طَالَ لِأَنَّ الْمَيْدِ لِأَنَّ الْفَجَمِنَ من فَإِنَّهُ لَا لا أَنْ يَغْطِلَ يغسل بِمُعَ حَسْتَةً حتى عشرة وهو الشمس أن النهار يبدأ من طلوع التجن فدليل هذا ما في الحديث إن يعني ان نبيل لا يغني في ذلك وان ابنهم المقتول كان رمى اعمق لا يزلون حتى يقال له اقبح اقبح قول يا اخوان هذه مساله لا دائما ان نقف عندها كثيرا بان ما قال بان الفجر او الصبح من النهار استدل بضوء الله تعالى وفي طور الاطراق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 قال أيضا عمر في صلاه الصبح ان عمر رضي الله عنه حينما صعد اوضي عليه وذهب بنيهما فحاولوا ان يوقظوه فلم يستيقظ نادوه فلم يستيقظ فقيل ان عمر لا يستيقظ الا بنساء الصلاه لانه كان يعاقب الصلاه وهنا يا وقفه صغيره جمله بين عامقتين لكن هذه الجمله لها محل من الاعراب واي محل الانسان يا اخوان يختم له على ما تعود عليه من السلام كتب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الصلاه صلاه ما ملكتك وكذا الصادقون يختم لهم بما كانوا يتكلمون به في حياتهم العاديه واليوميه ولهذا تجدون من يخترقون ويخربون بعضهم يخرب عنهم كون الفلاش لانه تعود ان لا يتكلم ابدا بكلام الفلاش وضعهم خرب على قراءة القرآن فلا يجب يتكلم بشيء إلا القرآن حتى إن بعض أن الحذر أصيف بجرطة لسانه عن الكلام تعرف الجرطة دماغيه المعرض بيس كده كان درازة ممكن فيه اي شيء. ممكن تشتغل الذي يستفى بالذلك ممكن تجيب النص ممكن تجيب البطر في أي موضع, في موضع يعني النص يجيب خلق جاء مقابل في الموضع فلا يجب أن يتكلموا شيء إلا أن أهل المؤمن يسمعون ويقعوا القرآن القرآن من يذهب لنا لماذا لانه لأنه القران وكان ينام على القران ويستجب على القران كذا عمر بن الخطاب كان يعظم الصلاه وعرف ذلك منه حتى قيل إنه لا يستيقظ الا اذا ايقظتموه بالصلاه فقيل له يا يرحمك الله فاستيقظ وفتح عينيه ثم قال هذه الكلمه فقال عمر نعم يعني نعم الصلاه قال ولا حظ في اسلامهم ثالث، الله يقوي المحدود صخي فينا. ترى هذا الميمون يخلي ذلك. يديه قال قال عفار من خالد ولا حافظ إسرائيل من هو خافق <تصفيق> في خطوره في حادث ان اختلفوا في فقهه ابو ذر وعان و في ادنى ادنى أدنى جديد من ادنى دار جديد من ادنى دار جديد من ادنى دار جديد من ادنى دار جديد من ادنى دار جديد من ادنى دار جديد من ادنى دار من ادنى دار هذا من ادنى دار جديد من ادنى دار من ادنى دار جديد من ليس كافرا كفرا ناقرا عن المنته بل هو في جده المسلمين لكن الخطر عليهم شديد جدا ومن تمسك بانه كافر كفرا ناقرا عن المنته قالوا ان عمر بن الخطاب قال لا لا حظ في الاسلام لمن ترك وهذا اخواني يدل على خطوره ترك الصلاه وان المسلم في عافيه من ابره ما حافظ على الصلاه فإن فانه بني حقائق فانه سيضيع دينه كله ولم يحافظ ويستحيل يستحيل ان يحافظ اي مسلم على دينه اذا لم يحافظ على الصلاه لان المحافظ على الصلاه هي باب محاضره الدين كله قال فصلى عمر وجوحه وزخطه يتعب دما وهذا الحديث فيه من الفوائد فيه أن غادره يدل على أن أقم الصبح من الليل والصحيح أن الفجر من النهار في حديث أصحاء وفيه وفي علم ذلك الصلاه على قرار عظيم وأنه بين الكفر والنار وبين وبين العملي الذي لا ينجي صاحبه إلا ان يشاء الله جل وعلا وقد الله جل وعلا ان القول للقول الصحيح والعمل الصالح الصحيح، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد ان لا اله الا انت to staro koło